قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفُر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العابد. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَلْتَ لِلْنَّاسِ تَكْذُوْنِ وَأُمِّيَ إِلَى هَيْمِنِ الْدُّنْيَا قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي لِحَقٍّ إِلَّا كُنْتُ قَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نفسك